وأشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 126. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنت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 من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم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 شيئا فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله لا تعلمون الله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأُرُ بِالْفَحْشَادِ 109. والله سميع عليم 110. ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون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 124. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 125. أولاد حتى تستنسوا وتسلموا على أهلها خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن لَنَنكُم رَجِعُوا فَرِجِعُوا وَأَزْكَا لَكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ صَارِمَ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضّنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا يظر بن بخمين على جووبين وَلا لعلكم تفلحون ويغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البلاد اصغوا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فإِنَّ الله من بعد إكراههم غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم ما مبينات ومثلا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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا Nurun ala nur yahdi سميح له فيها بالعدو والاصال رجال رجال لا تلههم لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتان الزكاه يا ويقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا 119. وحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلم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 وَلَوْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى الله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 فَيُصِيمُ بِمَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إن الله على كل شيء مقدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمين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 فَأَمْسُوا بِاللَّهِ جَنْدَيْنِ لَهُمْ لَئِنْ أَمَتُّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا تَد وَماعَصُول إبَل المب وَوعدَ الله الذيينَ آمنوا مِكُم وَامِن الصالحاتِ لا يخفَ النم في الأم لا يخْلفَ النَّم في الأرضِكَ متَخلَ فََّينَ مِنْ قَبلم وَلا يمكنن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 لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الرد وما أوواهم نار ولبئس المصير ليستأذنكم الذين ملكت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 117. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 118. وإذا بلو الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 119. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم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 والله سميع عليم 125. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتهاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآية وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ لَا أَمْرَ جَامِعَ إِلَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ 109. فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 110. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلموا ويسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم مَا أنتم عليهم 122. الله بكل شيء عليم